بسم الله الرحمن الرحيم موقع الراسخون في العلم يقدم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله بشرور انفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد الله لا إلا الله وحده لا شريك له خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غفاء أحوى واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بافضل ما جزى به نبيا عن أمته اللهم صل وسلم وبارك وانعم عليه وعلى اله واصحابه وعلى سائر من اقتفى اثره واتبع منهجه باحسان الى يوم الدين اما بعد فالله اكبر وقدمت بشائره وارتفعت منائره وارتقد المسلمون أيامه ولياليه قال الله جل وعلا فيه وعنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أيها المؤمنون هذه وقفات إيمانية مع ما يمكن أن يمليه علينا شهر رمضان من الذكرى والعبر والعظات ونحن نفي إلى نور الوحيين وهدي المشكتين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وثمة مواقف أو ثمة مواضيع لا يحتاج معها المرء إلى فصيح بيان ولا إلى كثرة إعداد ذلك أن نورها يشع من خلالها قريبه من قول الله جل وعلا يكاد قريبة من قول الله جل وعلا يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء والحديث عن رمضان قريب من هذا كثير بل هو أحد ما يمكن أن يضيء من غير أن يتكلم عنه متكلم أو يعب من خلاله واحد معشر المؤمنين لله جل وعلا صنم في خلقه لا تتبدل ولا تتغير ومن سنة الله جل وعلا في خلقه سنة التفاضل قال الله جل وعلا وربك يخلق ما يشاء ويخطى ما كان لهم الخيره سبحان الله وتعالى عما يشركون فاضل الله جل وعلا بين ملائكته وبين أنبيائه ورسله وبين سائر خلقه ومن خلقه الشهور والأيام والأعوام فجعل لرمضان نزية لا لغيره أوجب الله جل وعلا فيه على المؤمنين على المسلمين عموما الصيام وذكر ذلك في نداء كرامة لا نداء علامة قال الله جل وعلا يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامِ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وهذه الآية فيها ناحية بلاغية خفية ذلك أن الله جل وعلا قالها بمناطبة جميلة يسيرة لعباده حتى لا يظن أن الأمر مناط بهم وحدهم أن الأمر مناط بهم وحدهم قال جل وعلا وجل شأنه كما كتب على الذين من قبلكم تعذية للأمة واخبارا أن هذه العبادة والعريمة والشعيرة الجليلة تعبد الله قبل تعبد الله بها من قبلنا من الامم كما قال جل ذكره كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال الإمام الذهبي رحمه الله وعند المؤمنين مقرر أن من افطر يوما من رمضان من غير عذر فهو شر من مدمن الخمر وشر من الزامن بل يظنون به الزندقة والانحلال وهذه المقولة العظيمة لهذا الإمام الجليل تلقتها الأمة بقبول من غير متيع لأن الله جل وعلا أوجب صيام رمضان في كتابه وأوجده على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر صلوات الله وسلامه عليه ما بني عليه الدين من أمور خمص ذكر صلى الله عليه وسلم منها وصوم رمضان كما بالصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما معشر المؤمنين الوقفة الأولى في, هذه في, هذه في هذا المساء المبارك مع الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به هذا الكلام رواه عن الله جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم فهو حديث قدسي لا يتعبد الله جل وعلا بتلاوته مع إسناده إلى رب تبارك وتعالى وهذه النبرة النبوية عن الرب جل وعلا احتار الناس في فهمها فالأكثرون والمشهور والمنقول أن الصوم عبادة لا يدخلها الرياء وهذا وإن اشتهر بين العامة والخاصة إلا أنه غير صحيح. فليس المقصود من قوله جل وعلا لسان النبي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي أنها عبادة لا تدخلها الرياء لا يوجد عباده لا يمكن للعبد أن يرائي فيها كل عبادة تدخلها الرياء إذا أراد العبد أن يرائي يستطيع مرء أن يحتي في يوم إثنين وهو غير صائم أو صائم لغير الله فيدخل دار قامته أو دار وظيفته فيقدم له الطعام والشراب فيقول إني صائم فيعلم الناس أنه صائم وقد لا يكون صائما على الحقيقة وقد يكون صائما يريد بذلك ملحى الناس وإذا نفى طالب العلم مسأله بد له أن يثبت غيرها وإذا نفى قولا بد أن يأتي له ببديل وإلا يكون النفي غالبا بمجرد النفي فاما المقصود فيما نعتقد وما يبدو لنا والعلم عند الله من قوله صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا كل عمل ابن ادم له الا الصد فانه لي وانا اجزي به معناه كالتالي العبادات التي جاءت في حديث ابن عمر اربعه الصلاه والصيام والزكاه والحج وتامل ثلاثة منها الصلاه قوامها الركوع والسجود قال الله جل وعلا كلا لا تطعه واسجد واقترب أي صلي وقال صلى الله عليه وسلم لربيعة ابن كعب الاسلمي فأعني على نفسك بكفرة السجود أي بكفرة الصلاة وقال جل وعلا في خبر مريم واركع مع الراكعين لأن الركوع قوام الصلاة وهذه العبادة القائمة على الصلاة السجود والركوع تعبد غير الله جل وعلا بها فكم من طاغيه عبر التاريخ من لدن ادم وسيبقى الامر الأمر إلى أن تقوم الساعة تعبد من حوله تعبد اتباعه بأن يخضعوا له يحنوا ظهورهم أو يسجدوا له وهذا أمر لا يمكن إنكاره وقع في التاريخ من يسجد ويركع ويعظم وينحني لغير الله تبارك وتعالى العبادة الثالثة الثانية حسب هذا التلتيب الزكاة والزكاة قائمة على أخلي نصيب من المال مستحق من اجل الله تبارك وتعالى يقطع للفقراء يؤخذ باسم الله بامر الله فليعطى للفقراء وهذه العباده القائمة على أخذ شيء من مال الرجل أو من مال المراه وقع تاريخيا تعبد تعبد غير الله جل وعلا بها فكم من طره وجب اخذوا من اموال الناس ظلما وعدوانا والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث المرأة التي زنت عندما تابت قال والله لقد تابت التوبه لو تابها صاحب مكس لغفر له صاحب مكس يأخذ من الناس أمواله فكم غير الله جل وعلا من طاغوت أخذ من أموال الناس ظلما ما اخذ بقي الحج ثالث العبادات الحج قوامه الطواف بالبيت فالله قال وَلْ بالبيت بِالْبَيْتِ الْعَتِيقَ أجمع العلماء على أن هذه الآية المعني بها الطواف الإفاظة وهو أحد أركان الحج العظام فقوام الحج الطواف بالبيت العتيق ومع ذلك تعبد غير الله جل وعلا بأن يطاف حول عرشه حول مكانه فكم من طواه عبر التاريخ كله تحمل عروشهم وكراسيهم أو يطاف حولهم ردوا أو لم يردوا وكم من قبور ومشاهد وأضرحة طوف طيف حولها يظن من يطوف بها أنه يعظم ذلك المطاف حوله فلم يبق من الأركان الأربعة التعبديه غير الصيام ولم يتعبد غير الله جل وعلا بالصيام لم يأتي أحد يقول للناس صوم من أجلي لأنه لو قال للناس صوم من أجلي لكلف نفسه ما لا يطيق فإنه يلزم منه أنه سيتابع الناس ويحرصهم من صباحهم إلى ليلهم أكلوا أو لم يأكلوا شربوا أو لم يشربوا وهذا محال ولا يقدر عليه رجل واحد أن يتابع الناس عموما فلذلك لا يوجد طاغية ولا مدعي الوهيه ولا مت... رجل متعظم على غيره من العباد أو متكبر على غيره من الخلق طلب من الناس أن يصوموا له ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي فأنا أجز به والمعنى العبادة الوحيدة التي لا يمكن أن تقع إلا لله جل وعلا لكن الصلاة تقع لغير الله وتقع لله يجعلها المؤمن لله فيقبلها الله ويجعلها غير المؤمن لغير الله فتكون عليه نكالا، جباية الأموال تكون لله وتكون غير الله الطواف يكون بالبيت ويكون بغير البيت ما كان بالبيت من أجل الله قبله الله وما كان بغير البيت من غير غير الله لم يقبله الله جل وعلا والصوم حبس النفس عن الطعام والشراب والشهوة المباحة من أجل الله جل وعلا تعظيما وإجلالا وانتثالا لأمره هذه العبادة لا يمكن أن تقع إلا للرب تبارك وتعالى فحتى الذين يدعون الألوهية ويزعمون الربوبيه ويتكبرون على العباد ويتجبرون على الخلق تبقى هناك نقاط لا يستطيعون أن يتجاوزوها وخطوط لا يستطيعون أن يتعدوها هذه تثبت عجزهم وضعفهم حتى بالصوت والجبروت والعنف والقدرة والسجون لم يقدروا على هذا حتى يعلم كل أحد أن حقا لا اله إلا الله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 ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهاده فتعالى عما اشركه فاعظم ما يضعه الصيام في العبد اعظم اثر للصيام ان الانسان يستطيع ان يقول في نفسه كل احد استطيع ان اكذب عليه واقول له صمت لك فيصدقني الا الله جل جلاله لا يمكن ان يخدع لا بالصيام ولا بغيره واذا كانت العباده تعرف بالله او عرف العبد الله اكثر من خلال تلك العباده معنى ذلك ان ذلك العبد فقه معنى العباده ولهذا قال الله كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون هذه الوقفه الاولى مع فريضه الصيام نفسه الوقفه الثانيه مع قوله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحته إذا افطر فرح بفطره في رواية الفرح وإذا لقي الله فرح بصلح، الفرح برحمة الله أمر محمود قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعه والإسلام لم يحرم أن يفرح العبد بما هو مباح لكن كلما عظمت محبة الإنسان لله عظمت فرحته برحمة الرب تبارك وتعالى وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصائم فرحتان إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي الله فرح بصومه أما الأولى فإن الإنسان وهو صائم منذ طلوع الفجر إلى غروب الشمس لا يخلو من أن تأتيه خطرات وهواجس ونزغات شيطان تدفعه إلى أن يترك الصيام ويأتي الفطر وهذا لا يمكن أن يسلم منه أحد كل مؤمن يحاربه الشيطان عدو الله وتأتيه نزغات أن يفطر ويترك ما هو فيه وأن هذا عنت وشقاء وأنك لو شربت لم يرك أحد إلى غير ذلك قد تكون خاطرة واحدة قد تكون خطرات قد تكون مرة في اليوم قد تكون أكثر فينتصر المؤمن عليها بذكر الله واحتساب الاجر والصبر وما إلى ذلك ينازعها في يومه يجاهدها طوال اليوم فإذا أذن المؤذن ومالت الشمس للمغيب وقاب قرصها واكتشف المؤمن الماء وحصد ثمرات من قبل فرح فرحا عظيما أنه لم يستجب لنزغات الشيطان وأنه انتصر حتى غربة الشمس فحقق مراده وفرح بأنه أتم صومه على الوجه الأكمل وأنه لم يقع في نزغات الشيطان فيفسد صومه العمر كله شبيهم بيوم الصائم، فإن ولادة الإنسان هي من طلوع الفجر وموت الإنسان هو غروب شمسه والمؤمن منذ أن يكلف ويعرف العرف حتى يلقى الله هو في مجاهده مع نفسه بالصبر والثبات على دين الله أو ترك دين الله فيجاهد نفسه ويصبر حتى يتوفاه الله فإذا توفاه الله على التوحيد وحفظ الله جل وعلا له عمله وثبته الله جل وعلا على هديه ودينه كان ذلك المؤمن فرحا وحق له ان يفرح بانه يلقى الله جل وعلا وقد اتم الله عليه النعمه وحفظ الله جل وعلا له الهداية والهمه الله تبارك وتعالى الصبر ورزقه الله جل وعلا الثبات قال الله جل وعلا من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لا أهد ونحن ولله المثل الأعلى كل أحد إذا طالت غيبته عن جار حن إلى جيرانه وإذا طالت غيبته عن أولاده حن إلى أولاده وإذا طالت غيبته عن أصدقائه ومواطن عمله حن إلى أصدقائه ومواطن عمله وإذا غاب عن زوجته اشتاق إليها وحن إليها وفي مقام أعلى إذا طالت غيبته عن والديه حن إليهما واشتاق إليهما ولا يلام أحد إذا فرح وقد لقي زوجته بعد طول غياب أو والديه بعد طول سفر أو أولاده أو جيرانه أو اصدقائه أو امرا عزيزا أو اثيرا عنده لا يلام على هذا أحد فكيف إذا كان المؤمن يعمل حياته كلها جاهدا من أجل أن يلقى الله وقد رضي الله عنه فكم تكون فرحة المؤمن إذا لقي الله جل وعلا وقد أتم الله له الرضا ورضي الله جل وعلا عنه هذا يوم لا يعجله يوم قال الإمام الذهبي رحمه الله ولا راحة للمؤمن دون لقاء الله ولا راحة للمؤمن دون لقاء الله هذه الحياة مجبولة على الكبد على المشقة على العنت تسر تضر فيها سبصرة فيها مضره فيها أخذ فيها عطاء فيها صحة فيها سقم، فيها ما فيها من المتضادات والمنغصات الغصات طبعت على كذر وأنت تريدها صفوا من الأكذاء والأكداء ومكلف الأيام فوق طبايا متطلب في الماء جذوة نال لكن لقاء الله جل وعلا إذا, لقيه إذا لقي العبد ربه جل وعلا وقد أتم الله عليه نعمة الهدايه والرضا هذا يوم لا يعزله يوم بعد ذلك لا يمكن أن يكون هناك عنة أبدا وقد قلنا قال الذهبي رحمه الله لا راحة للمؤمن دون لقاء الله جل وعلا نبيكم صلى الله عليه وسلم فرح بقدوم جعفر ابن عمه في يوم خيبر فقد لقي جعفر نبي الله ونبي الله قد أتم الله لو فتح خيبر فقال صلى الله عليه وسلم والله ما أدري أنا بايهما أسر بقدوم جعفر أم بفتح خيبر وقدل جعفرا بين عينيه من فرحته به صلوات الله وسلامه عليه كان هذا في غالبا في أوائل السنة السابعه في السنة الثامنة لم يمر إلا عام او يزيد قليلا استشهد جعفر رضي الله عنه وارضاه في غزوة مؤته. فجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، فخرج إلى الناس وعيناه تدرفان، وأخبر الناس بمقتل جعفر وصاحبيه زيد وعبد الله، ودخل صلى الله عليه وسلم على أهل جعفر وقرب ابناء جعفر وضمهم وشمهم صلوات الله وسلامه عليه، وعيناه تدرفان، فقالت له أسماء بنت عميس زوجة جعفر ابلغك عن جعفر شيء يا رسول الله قال نعم قت يا جعفر موضع الشاهد هذا نبي الأمة ورأس الملة ما فتئ يفرح بقدوم ابن عمه ويقبله بين عينيه ولم تنضي على هذه الفرحة أقل من عامين إلا ويستشهد ويستشهد ابن العم وينتقل للرفيق الأعلى والمحل الاسنى ويصيب الحزن قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم وهذا كله من رفيع مقامه عليه الصلاه والسلام عند ربه موضع الشاهد ان الفرحه الكبرى يوم يلقى المؤمنون ربهم جل وعلا وهل صام الاخيار واستغفر المستغفرون في الاسحار وقام المؤمنون الليل وازدلف في الجمعة والجماعات وعقد انمي له في التسبيح واعطى الفقير والمسكين وخفض جناحه لوالديه وأقال العثره ورحم الناس إلا لغرض واحد لا بعده غرض ألا وهو يضعون الله جل وعلا إن الإنسان أحيانا يعمل للأوفياء من الخط فهو لا يشك لحظة أن أولئك الأوفياء سيعطونه أجره ويوفونه عمله على ذق من أن أجرهم وما ثابتهم حاصلة فكيف الظلم والثقة برب العالمين جل جلاله لا ريب ان الثقه بالله اعظم واجل وثمه خبر يزيد من ايمانك في هذه القضيه الله جل وعلا ذكر اعداءه في كتابه دون ان يصرح باسمهم قال واتل عليهم نذا الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها ولم يذكر هذا الرجل وقال جل وعلا الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ولم يذكر اسمه وقال الله جل وعلا في آيات كثيرة وسيجنبها الأشقى ولم يسمي أحدا بعينه وقال فليدعو ناديه ولم يسمي من هذا الذي يدعو ناديه ثم عدو واحد من أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه الله باسمه الصريح في كتابه هو أبو لهب قال الله جل وعلا تبت يد أبي لهب وتب مع هذا كله هذا العدو الكافر الظاهر الذي ذكره الله جل وعلا باسمه الصريح في كلامه وفي قرآنه وتقرأ صورة المسك بين بهراني المسلمين كل يوم مع ذلك كله هذا الرجل أبو لهب في أول الأمر لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ثويبه جارية لأبي لهب علمت أن آمنة بنت وهب ولدت نبينا صلى الله عليه وسلم فأخذت تجري إلى أبي لهب وأخبرته أن زوجة أخيه ولدت غلاما فقال لها أبو لهب ويومئذ لا يوجد كفر ولا إيمان لم يكن بعثة قال لها أنت حرة فأعتقها لأنها بشرته بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المنقبة التي صنعها أبو لهب وهو لن بها وجه الله ولا يعلم أن هذا المولود سيكون نبي الأمة جاء في البخاري أن بعض اهله راه وعند غير البخاري الذي راه العباس في المنام فقال له ما صنع الله بك فقال في منامه ما لقيت بعدكم خيرا إنما أنا في شر وخيبة إلا أنه اسقى في كل يوم إثنين اليوم الذي ولد فيه نبينا صلى الله عليه وسلم اسقى في كل يوم اثنين من هذه النقرة وأشار إلى ما بين الإبهام والسبابة أسقى من هذه النقرة كيفية الله أعلم بها يسقى من هذه النقرة لأنه أعتق مولاته ثويبه لما بشرته برسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ جزاءه في البرزخ حتى لا يطالب الله جل وعلا بشيء يوم القيامة وقدمنا الى ما أميله من عمل فاجعلنا أوهباء من فوره فإذا كان الرب الرحمن الرحيم جل جلاله الملك العدل وفى أبا لهب حقه وهو كافر مشرك عدو ظاهر مصرح بعدوته في القرآن فكيف رحمة الله بأهل الإسلام ممن حمل التوحيد في قلبه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا محبس نفسه عن الطعام والشراب والشهوة ابتغاء مرضات الله وغدا وراحل المساجد يطلب فضل الله إذا علم المؤمن أن الله سيوفيه عمله فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يقنون زاده ذلك عملا وطاعة وقربة من الله قد تخرج من المسجد وأنت قد صليت التراوح فتقابل بعض رفقائك ممن لم يكتب الله لهم الهداية الكاملة فيلمزك أو يغمزك أو يثبط من عزيمتك وأن هذا العمل يمكن الاستغناء عنه وأنها, من وأنها سلة من السنة، ونافلة من النوافل ليس هناك دليل على أنها واجبة يقول لك ما يقول ذكر بأن الله جل وعلا يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب ذكر أن العمل تعامل مع الله مبني على أنه لا يضيع عند الله جل وعلا شيء أخبره بأن الله جل وعلا رب بفضل وأن الله لا يستوي عنده أهل الحسنات وأهل السيئات قال الله جل وعلا أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين أعملوا وعملوا الصالحات سواء محياءهم ومماتهم ساء ما يحكمون الوقت الثالث أيها المؤمنون ما من حمل على الظهر أعظم وعلى النفس أشد وعلى الصدر أكبر من حمل الذنوب عاذنا الله وإياكم منها فما حمل المرء من رجل أو امرأة حملا اشد عليه من ذنوبه ومعاصيه لأن الذنوب شؤم على أهلها ووبار على أصحابها وليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب وليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب فكبرة الذنوب والمعاصي سبب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 ومنهم من اغربنا وما كان الله ليظلمه ولكن كانوا انفسهم يظلمون وما يعفو الله عنه اعظم واكبر واجل العلاقه بين هذه الايات وبين رمضان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولما سالته ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها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 ونضعها بين أيدي رحمة علام الغيوب اللهم لسنا برعى فنعتذر ولا أقرية فننتصر ولكن لا حول ولا قوه إلا بك فاللهم كما سترتها في الدنيا ارفع عنا يوم نلقاك والمقصود والمقصود أن استشعار المرء بذنوبه وخطاياه أعظم خطوة لغفران الذنوب وأعظم ما يبتل الله به عبد بعد قسوة القلب أنه لا يجري أنه يحمل ذنوبا ولهذا قال ابن, لما ابن نوح لما قال له أبوه يا بني يركب معنا قال سآوي إلى جبل يحصمني من الماء يظن أنها ظواهر طبيعية ولم يعلم أنه انتقام من رب البريه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 لكن لم يأتي في خلده لحظة أن الله يمكن أن ينتقم منه والله لا يجمع لعبد أمني ولا يجمع على عبد خوفه فمن خاف الله في الدنيا امنه الله يوم القيامة ومن أمن الله في الدنيا خوفه الله جل وعلا يوم القيامة والمقصود أن شهر رمضان من أعظم القربات التي من صام فيه لله جل وعلا ايمانا واحتسابا أراد بذلك وجه الله أن الله يجعل من شهر رمضان أسوة بغيره من المكفرات بل هو أعظم المكفرات يجعله الله جل وعلا رحمة لهذا العبد تكفيرا لسيئاته وغفرانا لذنوبه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما رق المنبر وعمن ثلاثا ثم بين قال إما جبريل قال رغم أنف امرئن دخل عليه رمضان فلم يدخله جنة أي لم تغفر له ذنوبه فيكون سببا في دخوله الجنة قل آمين فقلت آمين فالداعي جبريل والمؤمن محمد صلى الله عليه وسلم والمرفوع إليه الدعاء رب العالمين جل جلاله الوقف الرابعة أيها الوقفه الرابعة أيها المؤمنون أن الله جل وعلا كما تعبد عباده بالصوم في رمضان تعبدهم نافلة بقيام رمضان وإن كان الله تعبد المؤمنين بالنافله قيام الليل طوال الدهر لا تستثنى ليلة بعينها لكن قيام رمضان قيام الليل في رمضان أوكد منه في غيره أوكد منه في غيره ذلك أن الله جل وعلا شرع على فعل نبيه صلى الله عليه وسلم قيام الليل وقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم قام ليلة وليلتين أو ثلاث فلما تبعه الناس على هذا خشي أن تفرض عليه على أمته فصلى لوحده وقال قد علمت الذي صنعته فكان الناس يصلون في رمضان أرسالا أي فرادا بقية حياتي عليه الصلاة والسلام وخيابه الصديق وأوائل عهد عمر فلما جاء الفاروق رضي الله عنه وأرضاه دخل المسجد النبوي فوجد الناس يصلون أرسالا فقال لو جمعتهم على إمام لكان أفضل فجمع الناس على أبي بن كعب وتميم بن أوسن الداري يصليان بالناس فدخل المسجد رضي الله عنه وارضاه والمسلمون يصلون خلف أبيه وتمين فقال رضي الله عنه وارضاه نعمة البدعة هي والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون فيها أي لو جعلوا هذه الصلاة آخر الليل لكان أفضل على هذا نقول من استطاع أن يصلي مع الإمام ما شاء الله له أن يصلي ثم يدخل جزءا من صلاة التراويح وقيام الليل جملة في آخر الليل هذا أفضل وأقرب إلى هدي نبينا صلى الله عليه وسلم قال عليه صلاة والسلام لمعاد وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم المنفقون فلا تعلم نفس ما لهم من قرة يعين جزاء بما كانوا يعملون وهذه آية جامعة في رمضان وفي غيره والحديث أيضا مطلق في رمضان وفي غيره والمقصود أن قيام الليل في رمضان من أعظم النوافل التي تؤدى في هذا الشهر الكريم وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم رديف الصيام في غفران الذنوب فقال ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقيام العشر الاواخر اوكد من قيام العشر الوسطى والعشر الوسطى أوكد من العشر الأواخر ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم أي, ليلة أي موضع فيه ليلة القدر فاعتكف العشر الوسطى ثم قام في الناس صبيحة يوم عشر وقام خطيبا يقول أيها الناس إنني كنت قد اعتكفت ألتمس ليلة القدر وإنني نسيتها أو نسيتها في العشر الأواخر وإنني رأيت أنني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. والحديث عند في الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه قال أبو سعيد فلم يكن في السماء قزعه فأظلتنا سحابه وأمطرت السماء وكان سقف المسجد من من جريد النخل فالتفت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صبيحه 21 انثبت الى الناس وعلى جبهته اثر الماء والطين صلوات الله وسلامه عليه وهذه احد الحجج لمن قال ان ليله القدر هي ليله 21 والعلماء رحمهم الله في ليله القدر انقسموا اول الامر الى قسمه فريق قال إنها تتنقل وفريق قال إنها ثابتة في ليلة واحدة بكل كل فالذين قالوا إنها في ليلة واحدة اختلفوا أي ليلة هي فقال منهم من قال ليلة 21 وليلة 23 وليلة 24 وليلة 25 ومذهب الشافعي وليلة 27 وعليه أكثر العلماء وليلة 28 وليلة 29 بكل من قال العلماء حتى أعصى الشوكاني أكثر من 40 قولا فيها والمقصود تعبد الله جل وعلا فيها هذا فريق وفريق آخر قالوا إنها تتنقل والذين قالوا تتنقل قالوا قد تكون في عام في غير العام الذي تكون فيه في العام الذي بعده وهؤلاء حجتهم اختلاف الروايات في تعيين ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن جملة نقول من قام رمضان كله فيقينا قد وافق ليلة القدر ومن قام العشر الأواخر يرجى أكثر العلماء على أنه قد وافق ليلة, وافق ليلة القدر ثم إذا غرب الإنسان على بعض الليالي دون غير يالي عمل أو مرض فلا يغلب على ليالي الوتر من ذلك الشهر والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى الوقت الخامس لئن كان رمضان شهر صيام وقيام فإنه في المقام الثالث بل في الأول شهر شهر القرآن قال الله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أنزل الله بهذا الشهر كتابا على رسوله صلى الله عليه وسلم ونصر فيه رسوله صلوات الله وسلامه عليه وحتى تتلو القرآن وتدبره على الوجه الأكمل والطريق الأمثل يجب أن تستصحب أشياء أولها أن تعلم أنه ما أنزل كتاب من السماء على نبي من الأنبياء أعظم من هذا القرآن اقرأه وتلوه وأنت تعلم أنه كلام رب العزة حقيقة تكلم به جل وعلا على الوجه, على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته ونزل به جبريل من عند الله جل وعلا على قلب محمد صلى الله عليه وسلم في خير ليلة من خير شهر قال الله جل وعلا وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على ونزمناه تنزيلا قل امنوا به او لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعده ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا وقد قال العلماء إن أحوال من يقرا القرآن ثلاثة قلب لا يتحرك فيه شيء لا قارئ لا يتحرك في قلبه شيء ولا يقشعر جلده ولا تذرف عينه فهذا له أجر لكنه لم يبلو ولم يفقه معنى قراءة القرآن على الوجه الأكمل وقارئ يصرخ فيه ويصعق ويرفع صيطه جزافا فهذا لم يفقه كيف يتلى كلام الله جل وعلا وقارئ يتلوه بتدبر وسط بين الفريقين تمتابه عند قراءة القرآن ثلاثة أحوال يقشعر جلده ويرجف فؤاده وتذرف عينه فإن جمع أحد من العباد بفضل من الله ورحمه ان اقشع الرجلته ورجف قلبه ووجهه وذرفت عينه وهو يتلو كلام الله فقد فقه كيف يتلى كلام الله جل وعلا الله الذي نزل احسن الحديث كتابا متشابها بها المثاني تقشع منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وقال وإذا سمعوا ما أنزه إلى الرسول ترى عينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق هذا الذي ينبغي أن يربي عليه الإنسان نفسه الأمر الثالث ينبغي أن يقرأ القرآن بتدبر وأن يعلم أن في القرآن وعد ووعيد وبشارة ونذاره وأحكام وأخبار وقصص فالأخبار والقصص محلها التصديق والأوامر محلها التنفيذ والنواه محلها الاجتناب وكل ذلك اجلال لله تبارك وتعالى وكثرة تلاوته أعظم ما يمكن أن يتعبد الله جل وعلا فيه ولقد كان جبريل وهو خير الملائكة يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة يراجع معه القران كل ليلة فإذا لقي جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ازداد عليه الصلاة والسلام عطاء وسخاء كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكان أجود ما يكون في رمضان إذا بقي أول جبريل كان صلى الله عليه وسلم كالريح المرسلة فهذا خير الملائكة ينزل إلى الأرض إلى خيل الوصول صلوات الله عليه وسلم يراجع معه القرآن ويتلوه عليه يراجع بعضهم بعض في كل عام مرة يراجعان القرآن فلما كان عام وفاته صلى الله عليه وسلم راجع جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مره وهذا يزدنف بنا إلى حقيقة مهمة وهي أن الإنسان ينبغي أن, من أن يجعل من رمضان جملة موطنا للقرب من الرب تبارك وتعالى بالصيام والقيام والعطاء وتلاوه القرآن وغيرها من الطاعات وليتأسى بالصالحين في وقعة بدل وهي رمضان وقف صلى الله عليه وسلم بقدح لم يكن معه عصى ولا آلة حرب بقدح يسوي الصفوف فكان أحد المتقدمين في الصف سواد بن غذية رضي الله عنه وأرضاه منتصل عن, عن الصف متقدم فأبعده صلى الله عليه وسلم بالقدح وطعنه بالقدح في بطنه وقال استوي يا سواد فلما طعنه صلى الله عليه وسلم بالقدح قال سواد لنبينا عليه الصلاة والسلام يا نبي الله أوجعتني وان الله أمرك بالحق والعدل فاستقبني يعني أطلب القوت فقال صلى الله عليه وسلم نعم فكشف عن بطنه وقال يا سواد استقب يعني خذ القوت فاقبل سواد فقبل بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له صلوات الله وسلامه عليه ما حملك على ما فعلت يا سواد قال يا نبي الله حضر ما ترى يعني مضمت موت مظنة أن لا نلتقي حضر ما ترى فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك المقصود من هذا هذا رمضان رفحة من نفحات الله رحمة من رحمات الله ونحن لا ندري نعمر إلى رمضان المقبل أو لا نعمر بل لا ندري هل ندرك رمضان هذا العام الذي بيننا بينه أيام ولياري فأقل القليل أن نتقرب إلى الله بنية صالحة خالصة قبل رمضان أن يجعلنا في رمضان ممن يعمل الصالحات بالنيه يدرك الإنسان أشياء كذب وأمور عظام أول ما ينبغي قبل رمضان أن يكون هناك نية في القلب عزيمة صادقة على أن الإنسان يعلم أنه كثير الذنوب كثير المعاصي وأن رمضان قرب إلى الله جل وعلا فيتقرب إلى ربك تبارك وتعالى بنية صادقة أن يرزقه الله جل وعلا التوفيق في رمضان فإذا ذلّب الله جل وعلا رمضان يسأل الله جل وعلا الإعانة على التوفيق على الصيام والقيام لأن المرأة إذا هُكِل إلى نفسه هل ربنا ورمنا أنهُ سَلَ وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون لنا من الخاصرين وكل أمر مطلوب لا يدرك إلا بالله وكل أمر مرهوب لا يدفع إلا بالله ورمضان من أعظم مواقم عبادة الصالحين من ربهم جل وعلا ولن يقوم أحد ليلا أو يحضر مسجدا أو يستمع إلى خطبة أو يرسوم رمضان بحوله وطوله وقوته وإنما برحمة الله جل وعلا وتوفيقه فقال الحمد لله الذي هدان لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله فيقدم الإنسان قبل رمضان نية صادقة ورغبة لله عند الله جل وعلا وضعها بين يدي الله أنه يلتمس الخير ويطلبه من الرب جل وعلا ثم من هذه الرغبة يأتي كثير من الملهيات كثير من, من ما يشغله كثير من الأقرام الذين يضعون جداو عامة تبنى على أن يجعل الليل نهارا والنهار ليلة هذه القنوات تبث ليلا ونهار مسلسلات ترزفها بكل عام وأنتم بخير رمضان مقبول شهر كريم رمضان كريم وغيرها من العبارات وهم يحاربون الله جل وعلا ليلا ونهارا سرا وجهارا هذه هذه المواقيت يجعلها الانسان ذره وذره وخلف ظهر وينسى هدي الكتاب وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم ولا يغلب الانسان امر اكثر من ان يغلبه التقليد ومجاراة العامة ومجاراة الناس ومجارات من حاد عن الطريق روى المشام من السيرة النبوية ان رجلا من النصارى كان له ابن وكانت النصارى الذين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتوارثون كتبا ساقبه نجران كانوا كتابا فكلما جاء رئيس لهم ختم على الكتاب ولا يفتحه يأخذ ذكر التقليل حتى كان الاسقف الذي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خرج يمشي في نجران فعثر فقال له ابنه تعيس الادعج يقصد نبينا صلى الله عليه وسلم فقال الرجل ابنه لا تقل هذا فإنه نبي وإنه لمنصوص عليه في الوضعات يعني في الكتب فلما مات الرجل فورثه ابنه تذكر مقولة ابيه انه لنبي فعمد إلى الكتب التي ورثها والتي كان كل ما جاء اسقط يختم عليها يزيدها ختما يرهب ويخاف أن يفتحها ففتعها وكسر الخواتيم فوجد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم باسمه ونعته كما اخبر الله جل وعلا فمزقها وقدم حاجا مؤمنا بالله ورسوله بعد أن نبذ التقليد على ظهره وركب ناقته وهو يقول إليس تقدو قلقا وضينها معترضا في بطنها جنينها قد الشحم الذي يزينها مخالفا دين النصارى دينها وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه الهمة والعظيمة ونبذة تقليل ومجارات الناس لا يوفق لها كل وحد والله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم صبرنا وإن الله لمع المحسنين يحتاج المؤمن إلى وقبة صادقة مع نفسه في رمضان وفي غير رمضان في أن يربي نفسه ويهذبها على أن تنال أعلى المراتب إذا وجدت الهمة العالية كذلك ينبغي أن يكون لدى الإنسان مع العزيمه همة عالية كما قلنا نبدو التقليد وأن الإنسان يطمع إلى معالي الأموه وليس هناك مطمع أعظم من الجنة وصوم رمضان وقيامه وتلاوة القرآن به من أعظم ما يؤدي إلى جنة عدن والجنة أيها المؤمنون دار وأي دار لو قرأت تلوت ما أخبر الله فيها عن نعيم عباده وأنت تعلم أن القائل هو الله فتدبر هذه الايات وطارت نفسك شوطا اليها وليس بين المؤمن وبين الجنه الا ان يموت ليس بين المؤمن وبين الجنة إلا أن يموت ف... فاذا مات المؤمن توالت الساعات واللحظات فإذا وطئت قدمه في الجنة نسي كل بؤس في الدنيا قال الله جل وعلا ثم أورثنا الكتاب الذي نصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مختص فمنهم ساذق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلون يحلون فيها من أسائر من بها ولؤلؤ ولباس فيها حريف فقال الحمد لله الذي أذهب عننا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها نصب لا يمسون فيها لهو فليس بين المؤمنين وبين الجنة إلا أن يموت وعلى هذا نقول ينبغي أن يسارع على الإنسان الصالح في رمضان وفي غيره إلا أن الصالحات في رمضان أعظم وأجرًا وأكثر مثوبة فعلى من هذا انذ في كهباده الصبر التي التي ها وطها من من الغفران يا حان الان وقت صلاه العصر حسب توقيت مكة المكرمه اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمد الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ولأن فيك عبادة الصدم التي فيها وفيها منبع من وعلى النقيض من هذا ينبغي أن يرعوي من كان مسرفا على نفسه في المعاصي في غير مظاهر وإن من المظاهر في حياتنا المعاصره امر شرب المسكرات والعكوف على الخمر والمخدرات والأمر الثاني التعرض للمؤمنات الغافلات في الأسواق أو في مجامعهن أو بطرائق الهاتف أو من غير ذلك وكل الأمرين محرم بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وإن عبدا يحييه الله جل وعلا الى رمضان ويمسي عليه رمضان ليل رمضان الذي كان رسول الله يقومه أو يأتيه نهار رمضان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصومونه وهو مع ذلك يعاطر كأس خمر أو واقفا أو متكئا يؤذي في أعراض المسلمين والمسلمات ينتقل بهاتفه من بيت إلى بيت ومن رقم إلى رقم غير مبال بالطلاع الله جل وعلا عليه إن عبدا كهذا لعبد سوء لم يعرف قدر الرب تبارك وتعالى ولم يدر أن الله جل وعلا مطلع عليه وأن الرب تبارك وتعالى عزيز ذو انتقام خرج صلى الله عليه وسلم في يوم كسفت فيه الشمس وهو يجر رداءه ويقول لمن حوله لا أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني آمتها ويحذر أصحابه صلى الله عليه وسلم من طرائق الفواحش واتيان المنكرات كما ينبغي على المؤمنات أن تكون المؤمنة مقامها في بيتها أكثر من مقامها خارج بيتها وقرنا في بيوتكنا ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الأولى وما تقلدت المرأة قلادة أعظم من قلادة الحياة وما رزق المؤمن شيئا في قلبه أعظم من مراقبه الرب تبارك وتعالى فإذا حبس المؤمن عينيه وسائر جوارحه عن الشهوات وأراد بما أراد من حبسها طاعة الله رحمة الله جل وعلا ورضوانه ومغفرته كان له عند الله الجزاء الاوفى والنعيم الأتمى معاشر المؤمنين هذا ما تيسر اراده وتهيئ اعداده وطول الكلام ينسي بعضه بعضا لكنها جمله هي موعظه قبل أن تكون محاضره ولقاء مبارك قبل ان يكون لقاء موسع اردت فيه اصلاح ما استطعت وما توفيقه الا بالله عليه توكلت واليه نسفذر ان قصرنا وعفوا ان اطلنا والله جل وعلا الموفق والمستعان اللهم لك الحمد انت الله لا اله الا انت عالم الغيب والشهاده اللهم لك الحمد انت الله لا اله الا انت عالم الغيب والشهاده اللهم لك الحمد انت الله لا اله الا انت عالم الغيب والشهاده لا رب غيرك ولا اله سواه الخير كله بيدك والشر ليس بيدك السماء عرشك في كل مكان رحمدك وسلطانك نسألك اللهم لمقاعد العز من عرشك ومنته الرحمة من كتابك فباسمك الأمم وجدك الأعلى وكلمتك الثامن يا حسنا قيوم أن تصلي على محمد وعلى آله وأن تبلغنا رمضان وأن ترزقنا فيه الصيام والقيام على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا فيه من المعتقين من النار اللهم جعلنا فيه ممن كتبت لهم العتق من النار اللهم اجعلنا فيه ممن كتبت لهم فمننا. اللهم اجعل قولنا ودعاءنا خالصا لوجه لا يراد به احد غيرك ولا وجه سواك لا اله الا انت تقبل منا انك انت السميع العليم صلى اللهم على محمد وعلى اله الحمد لله لرب